والله شاء الله شاء الله من جوان الليل والله شاء الله من جوان الليل وتكون والله على اغتيايا لك يا جهاد العمارين والله على اغتيالك يا ابو ماهر الجديان والله على اغتيالك يا سميح المدهون وجهوان هلو يا سايقين العبل هلو يا سايقين والله واجفوان معاكل أبو فادي ده حلال كتاب وبيّن <تصفيق> كل تحيّي لروح السهيّة محمود أبو حبل لا خول عبد الكريم أبو حبل على بيك ما هو أكبر. والله أنا أنا بحبك يا ابن الزنون يا عبد الكريم أبو حبل هلا والله ونا ونا فدا هالحظ لا يبص جنفها هالعسيرين والله وتحية من ارض غزة ولك تحية من ارض غزة لبو عز الدين مروان البرغوثي ولك هالعسير إن شاء الله تتحرر وبتعود على ديار وبيئي تحيي الأحلى <سؤال> طبعة، وين الطبعة؟ الله يسعد المساء يا ربي تحيي لو خليص الدياري، لمحات من دياري، الأحلى يوسف، أحلى جزيف. مشاركون بس نعرف الله صل على النبي القسم ولا لقص موراقي والوعود ويتارك تربت بلادك ماهر مقداد ولك عواد ولا لقص موراقي والوعود ويتارك تربت بلادك أبو فاد محمد دحلان ولك عواد يا بي الرسائل والورق تابو ولك يا بي الرسائل والورق تابو والوعود وان البعد تصمم على غيائها يا بي الله يا بي الله, الله. All uh right. -huh. الله يكسر لديك يا بعواب <تصفيق> والله يا رواد المره والله بحر بحر يا قاذف مواجهك عبرنا والله بحر يا قاذف مواجهك عبرنا والله وسفي نتحب بها يا يب فتح عبرنا يا بوي وزان الشف دموعي للفتح والله وزان الشف دموعي للفتح يا يوسف ولك بنعمل عبرنا بنعمل جسر والاقل حباب وبيا اوالي يا والي يا والي